رحمن الرحيم السلام عليكم الله الحمد لله رب <تصفيق> العالمين <confirmed> <overall>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 انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب حكيم. الله اكبر. الله اكبر.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 ابدا ان كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الايات والله عليم حكيم الله دين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضلين آمين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم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 الا تحبون ان يعفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنو في الدنيا والآخرة لعنو في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم الله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 مؤمنين يغضون من ابصارهم ويحفظون فروجهم ذلك اكرم لهم ان الله خبير بما يصنعون الله الله اكبر. الله اكبر. الحمد لله.